وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ الح ق صّ بين م ثم أورثنا الكتاب الذين افطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسنا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُولُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا يُحَلَّونَ فيها شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمثنا فيها نصب ولا كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم فُوَّتْ وَعُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا خِرِجْنَا نَعْمَ الْصَالِحَةَ نَعْمَ الْصَالِحَةَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعمل تذكوا وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير